بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واستقوا الله ربكم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 ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله إن من المحيض من نسائكم إن اغتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض وأولاة الأحمال أجلهن